حسان أماني من الجنة والتواج تحب الله مثلاً فضوات وحيري موسى طرح راوحة رديد ور يحني خاوة وقد قد يجيب خذوش موسى يحيى رديد موسى إنه قدر بلاب رديد شيء أقبل يما هبو ويا كورين ننك السويس سليفي وننك قرار سليفي رديد عدالة إيسا الإسقاطين إيسا إمام المالك ميان وقران ما منا إلا راضي الموم ومردود إلا حصول الله مد نجمي المبتشره إلا إسنوال رديا إيساني و قديم لهذيو ابو ما تصورك تجي تجي نور ديودا هذه معقيده مع ما مع مع شيء مع سياره نحاول نقضي ما ديق ما سوس ولا كان الدفاع عنه يسمحوا في قرصدي ما يعطيوك قرصدي قدر خير بوهايه ميول يركحيره مثبله بوها ميول هذا الذي يجري هذا الذي محاكم لها حدي ارتبوا دينا قحيه ستو واو معنو واو كو دي راح يقول لك دغون او ابن ادم هذا تلقى له في زياده ورفوق ما تلوطري او بالله خلاص مو زيته هذا اللي قدك يعني ثاني بلا وقت سامي وزير له قلت ما سالك انا جابك هذا اللي جا هيولك احل لي ودك انه فقش ودوني واو يري في طراب شيخ ربيع و خاي او ابو قرن <تصفيق> ممسيب تيبو ريتالو دا وان قايجين دوناي بو ساه تريي او شايك ما لا ولا گادين ربيع دا نجو آيو ولي ولي دا عارف سميتو بو فلا حول ولا قوه إلا بالله شيخ ربيع عارف سميتو عبد الله فقرانتالتيسا و خاي كو قرانتي ولاو ملكه تاكو بي سملا ما وركيني صف حبه في هذا و راقها كما دي او هادلكا كا قالهم دونا تقولوا قال انا اقيد وحير على هذا ورضعوا من اللبان المسموم شيخ ربيع الشدي قال ربيع رضوى تحدث الدحات شيخ ربيع كان يرسل ضمان رضيعيه انت تاجر ثا وحي عبدين عانص ميسن بعدين قلت لهم انا انت تقدر قالت ابن السؤال عبدو قال منهم ولم يكن مقدم ايه ليل مقاولين انو مقدم كان دي لوحه طبقاء لدينا مقدمية تقديم كوكولة ويحوه يليوال إليانونا هذا الكتاب كأي في القرآن هذا الله يليواء خربنا وحانا يقول لها ينكرنا قوة وهي الشيخ ربيع علماء المحيكين الأهلين تروني مثل العالم بها معنى الشيخ ربيع مره بينا الهدلات هذه الشيغة لكن واحد الشيغة يا إنتي يهين الشيخ ربيع ابن هادلي المدخلي وإمام أي مده كمده سنة تلفينتا ودقين سعودية ما كي توفيقها لحيته ابن عالم بامانه الشربي لحيته عالم والبان كتشرو <تضحك> هو البان كتشرو ابو حسين كتشرو ابو سفيان كتشرو ابو محمد كتشرو ولحيته ابن عالم قبر ربنا تعالى ان شاء الله تعالى واهريا شيخ لنا طحيين لله وانا اليه راجعون هذا خلق ربنا من الشربي اي دعاء او ايش تقول رباه ان عندك او waa qabiiladii jiraa haye in ayaga 30 daftooda ay reebadii kala wax ka sheegayno oo weyn ayaga tokba wax ka sheegay anaga waxba ka sheeginaa koob cadmad aan taabanayno ma aan tacbiin ma aan taxbiin ayay kama oranay waxa shaynaa oo kanina aan acayna waxa uu yiri فاله ورثه وتصان ابورن تراثه من الاوخله يقول اقوال <سؤال> فتاوى العلماء في الجماعات الاسلاميه وحللنا هي الرساله ذو بين ابورته مجالس الدمه تراث هذه المجالس وفتاوى العلماء في الجماعات الاسلاميه واسلام غيري اي هو صاحب انت انا بالضبط اقول شيء واحد فقط الى هذه نقطه كل جديد يا اقوال العلماء كنقول اقوال العلماء فهمت كما قلنا اذا فاضل ومستعين شيخ في هذا الجلب وحولي جماعات طبعا اناكم كلام ودي اخيرا استقبلت شكرا مداثي متاكفا كامله من تشوبني سواله اتسام كانوا او خلافه فيين برنخنا انا عمره شويه تعبنا متاكف يوا نلقى روشه فوقين انت ساعده صغير اننا نلعب فيتنس وتاخذ على الترويغو الثاني ولا يبقى مياوو صغير مثلتين من كنيد نروح كمان نوبيتيفا ولا يبقى مياوو صغير نيه واحد كانت الشباب اتتام يالي بمفارقه رص حجاتك كيكيت حجات من كيكيت الا ممكن شو هو اخرني اتشراخ منين قدام هاي واحدي تقاسمتي ميار وهي الوحي هره بوصفاته يا ما صوب بال سنه قديم قول اكو ليش هذا ابو حسين ميار وهي ترامي والترين كط قلفين ميار وحي كطوكنتين وحجاته طوبكنتين ادي ذا لغومور هميصل لي لاقبل ما كما تجين بمرتي هره حتى كوميكاو بين المحي عبد وينه وينه وينه ورجيه هو بيت بير ونقول الله يبارك توهبت كان ميد با حد لو و يريد خطه تكتيكيه ها تكتيكه هم الخوره وخطه فسياسه ما يخرج انسيب ولكن شغل ها يمكن نقن مغرم اكيد حتى نمه تفتحت الان وعلى الكل يعاون دوره واقاره وعلى وجوهنا شايفه تواعد الشباب وينه ترجيت تشوني كمان كاينه محاضرات قلت لهم حتى الجماعه كانوا يجتهدوا معايا ما صنعنا لقاء اتحدىكم الكلمة الصرا انا وقع الشباب كهبان قبل الهلالي بيريان قايبان الكلمة حقيقه لا دوكه صورتي مسلمين كدي كور اجابيني اوركو صورتي خرحي يديه هرجيتك دعايوان صورته كلمه اتحدىكم في هذه اتحديت اوالدوني من تاموك ضحيه انا راح نقول انت معكره والله العافيه فيك في ساعه جمبنا وقماك احنا نقول في قائم فعل يوم الجلتمي فصورت من حولك البينات على اليمين واليمين علامه انك فطاره هذه كرتمت اليمين تصل ابو شعيدي وحيثا يتعقبك ماذا يا إن ان غدك من الوهم جب انا اي كانك من دي الله علي شنن وما قاعد دون حد الا دسر اي من ذلك وحيث سن شبكه ورض بيتي مشي تقود بديهه ترى راي جدل ده فكرا ورد هل كانت سيطاتونك وعراد كرا انك حفيتنا اه مركا النبطة ويعلو هكو لسواحة داية المسئلة الواء هل يريد حتى الان اخدام حتى الان اخدام انشاء وكرا ورد اخل كل مياه اه دوا حكو لسواحة داية لكن مارك يدميه ولا يجد باتلي مارك يدميه ولا يجد باتلي وهم قريم تدين جاو ديه بخراوين ومارين تعب بالكوار وون كنسم بالراي ورايه براكمن حد تفضل يراه ويير اه شنيت تنفجيه دي تمليحيه تمنعدو تسيد وماتات في المحاوره ككش ييمو ايي تالفيين بارناي مياندر بحاله صوتي ورايه برايه صحن حقوقي كافف في المول الجلو وديجي 11 وولات كلمتي تو بكي توحلي يجي لعني ها ا ابدي توحلي يجي دور ما دور ما دور دور بالسكوت ديالو وخرجيبلكن ما في بالنا ولي هنتي ولينا البحرين كلنا نقول هل لينين خف ان ما قاعد دوله هذه قد سنه اه وكمده غيري سبعه دول غور باقتي هذا غادي غادي غادي غادي ومكاسه وهي بلا لو خدين ولبينت عبد الصمدينيا كان عبد الله الصمدينيا مخاطبيه شنو وفديا انا والله وراه علينا لفتي تبرض محاضره قليل اي من تاع مرشي جنباء تبكي وحي يقول هذين وأنك شخص مان عايين تبكي بيقول هذين مكاسيك وفردي يا ومن عادي كرا في هذا المسي تبكي وأنك شخص مان عايين تبكي بيقول هذين تبكي ما نبيل قريبا ومكاسي وراية فراهين أفكار كراهين ووالضوما مطي وليبا ما هو حان ضوغنا جياد وضوما مهينا واردي لها منك شخص مان عايين هذين كده ورشاها لتبديعيه ما لتبديعيه سهتان هذ هاديه إلا قصة اعتصام <تصفيق> ويوالي سبجيعيون ماردة ويوالي جري هتا كده عميسنتين والذين كانت كده لنا يسوى بحاجة قبضيه ويشمعات الثلاثة بسكنهم إنه هو الله يسوى أضاف سبب النساء أنا أصبعين يبس كيت من سيدنبي هاديه لقراء اعتصال الله سبحانه السهل ثلاثية ومزارك ودى الشيء الثلاثيون أضاء ونمحن كاكسا أضاء تكتير ها في اعتصاماتي ثلاثمتي قولي تبديعيتي نار باي اوركلن دي كذا الى الله سبحانه وتعالى وربك والله لا بالله والمقلي سبحان الله بينته حديد دار لو خوجي وا و صخر دين وانا العقي ايواني عبثك هاك سواها كوستو ورنيا كلمه هنا و ردك سويه دنبه انتا فسكو ورنيا لو كتابي جدول سؤال و قيلك ولا كشفه الحاله وودنبهي كي هوريه كي تماترمان يتغدو عارفنا هو 21 سنه وخذنا فكركرين وكملاوي ولا كي محاورين من تحت ذهبيه قالو وحي لي حيد لي حيد ولا تفصيليه برقم تفصيلي تا يكون خاصه لكن السنه وحده هذه جربتها في جديده انا بحط بمب السناي فبرضه هو حيشتري وحو دغيه واربربرادو غالي ماينه كان يمشي القطاريه انت سألوك هكذا الكيس لنكا وحال له يا هاي دوما تعالى فدك يسيره كل الديان ومحاك هارفين انت واي هاي ها يقول لك أنه مكا اخبائي كتاب كولا عن شيء يقول بعيد خدها الكوبات وحقوا يا هاي شيخ ربيع شيخ ربيع شيخ ربيع ابن هالي المدخري وشيخ العلباء مكين كعاية يا ورمان من من ترى روح رواديه يا من صاحب هواء والهواء الاهي روح يلو ويجينينا انه حنون يلين قبرك الكبير اما ان يهديه واما ان يقتم ظهره بين الهدرك الكبير وحيننا الاهي ان بعيد الحنون انت شايف بعينين اما الهدرك الكبير ورا بينا الاهي ان بعيد الحنون يا قبر الاهي الكبير ما <متبرك> داموا كل مدى بعيدين مثلا لما روح لي وليس سلافين دا انك حزب علماته ويد بيهن ويد نعماره سلافين تباها بشايا انها اغلبت صحب كارتو خلصي ولما استفحدتها دوار بارتو خلصي بل هو صمو في صوحة خلصي وعات لي سلافين تبطيب باعتمالات سلافين انا را يرى و هوب يرى وحن قرأي كتاب كامر سارى دائر وحن قد يكون هذه يكن تنبيت ونكون صادراء هذيرها من كبس صادراء بل وقت يقول لك سوهل أفر وصيد من كتاب دائر ونكون شهل عليك كالقرأي صفحات السبحة يطابناه يتعفى يطابناه تاين ساتين كيو قد بيا صفحات الشان يطابناه حكويل أنه حدل كانت حكويل مايو وهي حدل كانت حديثة للأمين ودامين وكفر وإستهتف الدين لكن ونحضر داري و أمام الله حاليا هاي فاستيبا كف ما عليها وكف عليها ما شاكو سيجري ونوضي الضالية ونوضي فهل يمكن لمن عنده طلن للحق أن يقول بعد هذا ان العلماء أفضوا بتحرين وجود الجماعات الإسلامية أول انضمام هل للدعوة إلى الله والسؤال بخدقين لكيوه على هذا سؤال شخص وصح الله ببن بكت وصح سؤال شايف. فطالما دوى تحريميا انت مع لغو البيره والقول كما عرى لغو البيره على البر وتقوى ولو شيء يقوله وشيء كراه ويمجد به رجيتكم الديني وا على البر وتقوى الكتب نقدي كنا في بدر كانوا بدينا يا رسولكم يحمل هذا العلم من كل طلف العدول ينفون عن تحريف الغانيمه وانتحال المصريين وتأويل الجاهلين الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, النصيحة. قل ما لمن قال لله والكتاب ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وحاملينها هي ما حاله كيتي اول انضمامه اليها للدعوه الى الله ما حاله كيتي ادو ما أول انضمامه اليها يدي يأكل بل لا بد كده مراجل قالوا طيب ما تبقى قوس جلي اكو الكتاب كان صوبينا يذكر ربحي المنشا بلات الشواهد دور سوى شادله وابني ولي وركضوا أوليما سأسأل قرر درداري كبه ركوم المينا وحاق ذكم وحاك لا يريد فلا جواب من أهلا من المنتصرين إلى الثلاثية أما الجماعات الإسلامية كلها من الفرق الضالة وهل هذه فتوى مجملة وهو كأن الفتوى التي دائما البحث العلمية والإفتاء فتوى ذي هو رأيكا وفتوى ذي المتلماني تي كدن بيستيع ولموذي الشماء الصبريخي أخوان وحي كنا في هذه فتوة من الممكن دعوة ربنا تنبودي وحنا نقولان فتوة الوقت الحرية لن يكون لعبا هذيك هنفهمين فتوة العلماء دعوة بل فتوة العلماء سوا اخرى وحنا نقولان فتوة العلماء دعوة اللهم هو فتوة العلماء الدعوة وحيصف انتهت كافتك هذا ليس واحا كمنا عشان داكو دحيه ري وحالي دليشن ulima wa hanu dalil jadai wa qatala ulomo dalil ma naqata mith ta'arif fi dalil ka kaumu maiba ta'rif ki dalil kaanu gari dalil wa hal ila wa aqsamti dalil kaanu gari laqwa kan aqwa shunu ma اقوال العلماء يحتج لها ولكن لا يحتج بها هذوشا قولي لدليل هذا دي يا طلب ابنك اقوالكم من محاوله دليله طلبنا تام حاول دليله كما تتوقعت لكن يبدو ما يدعو والدليل قول لبس في طرحه هذا اذا تشوف كل واحد عنده دليل شيء الدليل ما يقاولش بس ابا يقول علماء والله ولما تصفي اقوال العلماء الدليله لكن هو المحاوله كان هو فقط لناس ما تنفعش باحنا هو يريد وحاوي تصوراتكم لشندو وحي فاتوره فاتوره والرقم ديالكم غادي نستقبلوه في التواصل اي وعلينا فاتوره لشندو وفاتوره رقم نقدي فليت الجاي مايكون بسيط خاصك يكون بسيط لو كان شي حاجه هذا هو اخبارك تحديك العيد ديالك ولي فاتوره المجله في قرانتيه الصفحه رقم كفاتوره هذاك غير نسيت ان كنتم تعقلون فاتوره لشندو وكنا قطه فاتوره اخر نقطه لا وحنا في النبضة وحنا في النبضة وحنا في النبضة ستح فصولك وحنا في النبضة الكرام قصي وإذا أين أهلين علماء في السنة يوم برسائلين كرا تماعكرا وانتصاد كرا مترتو أي أنتوش أجل وحكراوه المعامين ولا رأي وانا اكسنبوه أيها الحلقة الكرام كما تظلنا إن هذا الفتوى والتي طلقتها الإشارة بن باط رحمه الله صريح في جواز الانتصاد إلى أي جماعة إسلامية تاسوي وعلى صفحات تسجعانية تظنات وحين يدبه ديساء بشرد مساعدتهم على الحق ولا اوكي ايوان انسان الله حد اكتابوه الفاتوال ايوان باس فتاوال كور ريسيبه انا الفتوال صيان انا يبنانسة ايوان انتصاباتها مععاب الشرد يبنان يهيو ان الله شهده حقا واني باب انباس فتاوال يسيبه مجعابه بان ابنه باس تا مععاب مرتع وحقه شهد ايوه ما ايوان انتصابه وشهد فَلَا إِنْ هُوَ أَخْرِينَ وَلَاكَ إِنْتِصَارُ كِيَّ وَحَكَمَّقًا إِنْ وَحَوَاشَ إِلَوْا وَوَحَقَ اللَّهُ بَنْضِيُّهُ ابن باسوحة لو يجي رحمة الله تعالى عليه سُئِنَ رحمه الله بعض الشباب يقول نحن إذا دخلنا في جماعة مثل جماعة الإخوان أو التبريق أو الجهاد ليصلح الأخطاء من الداخل أحفل ما نكون بعيدين عنهم ندخل معهم اذا طلبوا منا بيعه بايعناهم او نرفض البيعه ولكن ندخل معهم لنسرح اخطاهم هل سنفتح بذلك ابن بسل يجيب كما عرفي تبليغي اقوامك يتهاكا هضروا راحلوا يتصابوا اما ادرو الغنمه اما بيعانا ياك يا ربعي يا قاوله ترى كوه البيقيه شاف الله تعالى عليه أما زيارتهم للصلح فلا بأس إنا نسل ستكتها مع أرض أصول نصيحة يصور سوحي باتي سوء فلا بأس مقلاتكم مثل توء أما الانتسار إليهم له لكنهم انتصار الكرام وغبير كرام لكن زيارتهم للصلح بينهم وللدعوة إلى الخير وتوجيههم إلى الخير ونصيحتهم فلا بأس إنا هو تقتل الخير مش هل تصوء أصوء عندهم أمرك إنها تقتل سوء إليه أما مساءتي خير مش هل تصوء وحد شيخ بحري لكن يكونون مستقلين على طريق أهل السنة وحيكون هانيا قائل ما حبنا ضريق أهل السنة واذا جاء الاخوان ابوظبي في المدرسه واذا جاء الاخوان او التبليغ حبيبي يا ثاني اخوان اما التبليغه ونصوهم لله واله الكتاب قلنا في الحياه وقالوا دعوا عنكم التعصب واذا انكسرت تعصبك عليكم بالكتاب والسنه تمسكوا بالكتاب والسنه كونوا معال الخير دعوه التفروغ هذا نصح طيب فهمنا شيخ عادله عبد الحسن للشيخين دباس والعثيمين والشيخ سفي الله من الباشريه ولا لو اونلاين في صعبه مسير مصدر باب وروض مطايو مصدر ده ملك فطرف المصدر كان عشان دوله ابن باشا ده كان مسير بين قطعنا ما نوصل على النار ابن باشا ده كان يقول قاعدين ليله الصيحه يور بابا تتكتب ولا بتجي فاضو شاك لكن لو انت طروح الى امر انتساب اليهم فلا فلا لا تقولوا ترحم الله تعالى علي بينا عليكم كان الحسن توقيتينا واصطحاسته علينا وهكذا من هذا الورا إن العمل الجماعي نوعاً من التعاون والتناصر والتعافي على الحق ولذا فهو مشروع مظمور فيه لعموم الأدلة انظروا صلى الله عليه وسلم وحولوا يريد إن بكوا أي شماعات الإسانة عمل شماعية القبطان وشيوناكساً وعمل شماعها أو في قصر وفعل إن لنسوك جاره ومولا لوره وحق لنسوك جاره لكن هذه هي بيس نقديرها على الحق على الحق نسوتي ماذا؟ لان حقوه كتابته الثنايه لا بيهمني ولا ترهيني مناي يقولي مرتي راس مناي يقولي مرتي مثيره تخمقوا يا ولدين بلشط بلك شو اوقات ما حدكم من ودين ملكه هيتانه تساوي محظه ولا الموضوع بالشام من اصولها وطرطها الى هيانو اورب كان من عند الليل لله يوجد فيه اختلاف كثيره وحبيته تامر من يد غير لها هيك اور باطل هاي تحد بعض زوجتك قويله نسوا عيدو كدغوده حملك وولادك يجري محاضر طلبات ومنحادث الود بين مالفي ليسيفون استنا قواه فنجيل يا ثلاث دين النقرات وايضا كيبو يقول مين ما مين ما يري راف حق الراح كتاب جسم الراعد اريدك استك فضي ماي نمدي يشوغا مثل ايران اريدك استك فضي جيسيل الله مسحاكم فبرش هي قدك من بالحق وتواصل الصبر والدست انت عطانا ثمن وعطانا ثاني واحوجني سؤال لي لو شو قالوا عطانا اللي بده يساله لو بده يسألني هدانا روح لي لحق لي اقرصي على رقك شو اساكوا بس روح لي ولما راسي عندك كم نضى اه فتاوى اي كذا نقطه فتاوى انا شيء او حيسمتك جوابك حيتحين ها عاونه وخذ طرافين هذا يكون على عيته هذا طلع له انا لو عمره اكبر يوتوستا تويت كورن انا كنت سامي يريو مره باو يري نيمسان هذا الاخير نيملو كرتو يما هو واخضر ما قريكره وهذه هي كل هذه هذه لو كفايه اللي هو عيد تخلين هسه يقولون هذا عندنا غير الجايدين ومن انتم حتى يكون لكم عنده هذه اكو باي الفتر الشجدي فالحكاه اكو طبرتين ما نشال برصه هذه شلون مشك فقط توصلوا او ديغتاش يعني كتبت او ديغتاش طلبي يا الله اللي بدا في تعين ترجيه تعديل لوحه اتفاق على المنشا وعصروا الضفحري في الجرد والتعديل كان وعلي هذا حقانيتي هذيك قال شيخهم الثلاثه توقعه فرنسا كو شيخ اجل مغيره ولكن كان بالوقت كان اكو نقدر مندرد و اكو يري عبد الرتق عبد العزيز و هو نهايه كبار علماء ترفن هي لجله الدائمه ولاش ما يمكن ابن بس امير لو وكاله و امنيه دوله العلماء وينه سعودي عتب بيتي شباب صحيح الشيخ افا نوجليني وتجدد ما هو وغيره مبتدعين يقولوا انه شيء تامر شيخ عبد الرزاق عفيفي ونائبه ابن بدر سدوا واستوا وشارك ان غصائب به الحقوريه مسنوي فتاويتي فتاوى ورسائل سماحه الشيخ عبد الرزاق عفيفي من شذوات بحب بقل اخريه الذوات وجهه كل لي انا واقر انهم مبتدعه مخرفون وغيرهم وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل الياء عبد الرصيف عفيفي داير لي وحكم شباب وطاط عبد الرصيف عفيفي متبدي زينو وحنا في الشيديميني سجلت في جمعات دفاعي طول كشيغان وقولي عبد الرصيف عفيفي انصار السنه المحمديه هو هاين إن السيد انصار السنه المحمديه ما انسان كوكواه ما تبليق وكلام من جهنيرو كلام من مجدي له كلام جوابي وحايتي وا ميا ملح وينها يغوت الله اتغاني هوت منه اميرك امير خراب تن ما هيتني ما جاي جايين الامين كيهوستو لكم الاجتماع لكمي خوارج ترى انتم خوارج ما يرهوا ستوتجي يعني انتم كو خوارج انا اورنيتها اي راح يصبح حاسم ثواني تكفيريه وانا لا دغاله من دي جودن ودازين الشباب سوا خوارج خوارج وي جماعه الاعتصام وما تفرع عنها فهم من الخوارج جماعه الاعتصام يبات كده شو دا من اخوان هذه صراعات المحال لو تعريفين نقط كل من خرج على حاتم المسلم أو راء دعاه الخروج عليه فهو خارجي وتعريفه انه طارق او كصوم محوين مسلم وكبحه اما الى هذا و ايضا نان سيم لو بخه وخارجي اما خارجي عادي ولا مقعدي من حضره ابن حتك باو تعريفين هو ابو تعريفي ابن عظيمين وعلم النووي باصدار بعض الشاي ولا هو خارجي راي قالوا انه خارجي متوسط هذا انكار ولا هل يلوحوا في دولته محاكم من تنته حقوقك على هذينك مو كچ واري زين ترى طفوا ايجا قاعد بالسكو بالو دي منى حصول واحد سايت حاكم كمان تنوك لي محاكم جسمه سلامه من سواق هذا يجيب سواقه وسباقه سلامه من هذه مشتي بيشلامه هذا يتواش في كلش يتواش على او هو من تنته حكومه السودان الان يا شعب قلت ماده مجرم من الاسلام فكما يا ايثم انا واثق امامي ان حتى الكتب اليهوا ما يا ايثم حكومه انت وديان وحكام انت المسلم ما مسوا قال ما تعمل غير هذول الشاخه ما ما يا ويرابي صحي مهدبا محاض ارضينا هذا وصل بثلاثان باطل كبعد مشيت وارضيه باطل وماش جنيه كتبوا ردينا انا نبو ارضيه دينا وخرن كتبنا مانت اي مثل التاشيد باهي كانوا كتباني كتعنوا كتاكيدينا محاض ارضينا ارضينا ازاديهم Ardaya uu dhigayna 100% mid jira haday ciwaanka faylaha waxaan leenahay soo fariistanba ardaya arkal bagnarba la soo saaynaa haday ciwaanku tahay meena waxaan leenahay ardaya ayada soo fariista dimanti 2025 waah habka هو خرج عن امته حديث ابي هريره ورينه هي عليه وسلم قد خرج ان النووي قيل كما قال ابو حاينه خارجي ان امته تبخلت دينه انه خارجي على امه الصبر وبرها وساجرها ولا يتاشى من مؤمنها ولا يفي لذي اهل بذي مني ولست منهم حديث ابن ابي هريره ورينه حديث صحيح وحال سؤال قدما مس شاشه كذا هل هناك عالم واحد من علماء هيئه كبار العلماء او ولادنا الدائمه بدع جماعه الاحتطاب بالكتاب والسنه سميو جراوي عالم ثليو ورماده لكنه كميدا علماء هيئه كبار العلماء الاحتطاب في اي سواح له ما هي معروفهم متيهين المحليين بديعين مرضي يومه ضخم به اسبيت دما قران اسمه وها هي هي المقدسه يا بوصاف هل كيتوكم بالعالم علمنا كميدا ما خاضوا في رييد الجوبه واحتطابنا يدي Ne kazi 경찰 izahil ulima'ja milikana. Nacoboez, jums. Presidentujean sene... ...� environments niko ne da bi n� К Lamborghini, ki Nike se zmen pare svejd so. ِ Ng��apo sa bolje te njimwe. Muweha血 mula tukir ni jimat ulim. Hijde uiti khuruj kama nadali حبيتها تكفيري هي الامر من بحل اختياره حبيتها هي حاكمك اسلام قول التكفير ومظله التكفير شيء كذاب في تكالين كثير الاخر اصلا وييد وحده الصوم اي انتكاسات ورباط الماء ثلاثه انتكاسات هذول بعد الماء وهي الانتكاسات دينا باثه والمواضيع الثانيه كلها شيء كذاب اللي مين سابيه هي هذا الشيء ما حاشي الشيء اللي قدامني حبي لي راك على اليد إن بعثتها لحلعين دليلو كان لكتاب دليلو ما الدليل مالجا سؤالي يا يوم سؤالي الدليل حرم يا حشيشتا حشيشتا خامر دواء كحوطي وعنى كاكا عاليسانتا هيروين بصالينا عاليبا أعيال حريم السيئة لحديث حريم يا يقوى حيث شرق حريم سيئوه ووريه وصوشا وصول بعض كبه حبار وصوشا ذا الوقوت الدعية شاقو هذه وصوشا وكسر مقاطوها اللقود داين هذي كلامنا دقي وهي وطلع نغاديناي فحبته الدنيا ثلاثه وسهرتها كنك سوق <تصفيق> في <تصفيق> شهرها كنقولوا رجعوا الاسلام شنو لاكيني تروحوا اورندوا هذا سلا منبر هنايو هذا هو مري و اورندوا على كما تشوا هي او تشوز كن صوم محي اللي غلا صحنا رفعتهم وصحنا نقولوا صبروا اختار الوقت هنا رحم الله ميتهم وحفظ حييهم وايل هذا والله ويسكيلوا كتوري واحد كميده وبيت كان في قرطانو مرينه يا و إلى لوفر يستفدليغي اخوانتي اعتصام في وحي لمده او حق له نعم ويتوب ونبنينا الى ان لوفر يستو حق له شهره ونبنينا اننا مناظروا او بعد كوده لي بريو وبنينا لكن وحنا نمر بنينا الى لوفر حول من المذهب كوده شنو علمنا وين بودي ليه الاضحى غصاب ان بس لا يراه هوه تجمعات الاسلاميه او تجمعات التك التحرير سوف كده وخواليه أكبرنا ما ينسى لا نقبل بهذا أبداً ولا نرضى برواح اللعنة لأن يرد السلفيينتا هواق فريسون <تصفيق> أي حزبيينتا أما درسي ها 3 كتان أما المحاضره ها تكتاني <تصفيق> حال بيتحفظ بها طافمن لغى على انه مدخله محاضرات دغى 100 كوفي فديها 30 فكانت امر كانت محور المحادثه وانتوا في ليه وين شويه دقيستين ادو غنا انا وين يريغي ادو غنا انا وين شويه يريغي مثل لكن عرفت كيف تطلب وما يطايق كير اكو ماي 30 عيب وين بفوت انا ادو ادو امرت السوق اوري كلك بسو حامله مشي فلحبهم قول محاضرة الى كلام هلو تقينه حيث نوو وصفه نحا الله تريعه محاضرة لجلتها الضوبيا وانا مقلعه ام هو حلو بليه وانا هوه ظلول بيكو تشيره ارضيها دي لهم هلو في كل الليه واصابه الله فلعه فهو فقره ويه عن العلم علم جي فقره فيه وحوما ارضيه مع الاسلام هونسوا مقينيه بالله عليكم سواكو وانا عبيمه حدقينه ابدا فخ اختبار واحد في السودان من 30 تا 32 و 32 حتى 32 الى هو ما سبق الله سبحانه وتعالى والله كلمه داينه يا لي السينمايغاي انالي سيكايو داندي كان لله وحده فقط يا يا محمد واين هو فلسطين واين اجوى مصر وايد البلد يا ما كويس لكن لك عادي الكانسات عديته اذهب في سيتي هو طرق واخريا هذه بكره اللي ادق له الطفل بس عليه ده ممكن يرسلوا لي Radikisen 순jali kli её býta muci. Doše, dobra je ml Bohaji porключir Dieu. Bivil na s feelings za s勾c朋友. Tenhůj sShShnip incident 1991, abon ΙnודinusimHaDiров, iezidoj k oui, zaose o sp analytical southeast, Taka o úpljim kralfaje amst v theoretrix. Najle shtevého resources fredinu. Jaz, nije 한�omenceλά oklu americanu, a tačnýam je da لابد يكوني يالباد يريد هادم الملايينيه صدحه يالي مركي صدح كلمه ده الثلاثل ويري وحاكولو شيخاله اكتبت هان بريق وفرم حاضره ده صدح راكه صدح كلمه ده يصوافتش هالكي بانو سوق عبسانيه هالكي لو كذنه قريمت البيت اوه اوه اوه علمي ده كم يذنه يوه وحوه وحيه بوحول انو ارضي بانا هاي قتل فانشك عارب فانسوالوك هل يقع لكنو حيش يالي لكن انت خصوصا يومها خصوصا الكش وغريتها خصوصا ما اليوم حيجاوبك ما حيجاوبك شو هالشي حتى انت لازم ينفي ينس بغويي مهال موضوع ترى احنا الاولادين كبروا علينا اربع مرات فوق قاعدين كبروا علينا اربع مرات ما تشرح لي لك شو له كلمات خطره وكمان خطره كبروا علينا اربع ان شر ماها ما حكلم عقليتي تسلف لكم خليها هي خبثاتي كبروا علينا اربع سنين وحبها قاعدين صدق ما انا شيء يروح بكسوا احما روحي بمركز هذه وحلوسها لا شيء وما كذر عليها اربعة رمضة لا يدوسوا في الالحية الصلاحات المدل لا يمهيئة لكن تبقيع لغة مقاطب تكسير لغة مقاطب ترى الحين بعده هذا الاسبوع تبديعي تكبير علمي وقفت لقيت اي حاجه انا يا جماعه طيب خاص بالعوامل الدنيا يا ليت لو كنت خلصت دوره القدره كمان محاضره واحد كلمه لو اصور قوابن كلمتي كنقدي لو اصور وخذ من سوى اكثر من شغله انسان سوى اكثر عليه اختياره قاركم تذكروا وصلنا اه امتى في اخرك طبعا شخصي وي هذا من هكما ما ما شخص دايرت خلق كي راي دعاهم معصيا امامي تقري امامي خضيره اما مقف مقفزين ثلاثه انبا خاصه 30 تترتي لي 30 وثلاثي مركا كهدليسو هذا ادو لي ثلاثهمان وادك كي هو يزيد في عقيده دي ثلاثه قراب لا عليها هي في محاوله ورنتا يا الى ذهب 100 ريال فضل داغلامي مي تشي يا تركي فيما تصلك خاشا اولو دبنس المحاوره وكيرتي كي كا رينه غرسير دوها كي كا دبنينه غرسير دوها مرا قرشن د المحاوره وشرحي طافا فشرحات لي رايك يا لا تركي مخا معي يا تشرحي كان لا يدوس التعصب إلى غير الحق سواء كان تجز سماعات أو قبيلة أو أسراد وحرمة التعصب ليس خاصة بهذه الجماعتين اتراف الجماعتين ما أتراف الجماعتين وقد کس عندنا تجز لا يجوز التعصب إلى غير الحق مبا ما نعطي'm تعصف بإضات أحقه سواء كان سماعات تعصب والعزباء تعصب السماء السماعون وتعصب تعصب تناعوني من تناورتا يتعصب قبيلاء أو قبيلة كمو كلين قبيلاء لا تعصبه تعصب قبيلاء ماذا بدأ يميوك لها فعلموا لا يعرف العربية هو جاهل بها جاهل فوقي العربياني هو بيسي لده لا يدوس التعصب الى غير الحق سواء كام التعصب الى جماعات خاصي <تصفيق> سيرنا فكانت المؤسسات وكان التعصب جماعات من شناقيها وسعره الامر يريد بان مقضى اما بالنسبه للنقض ما بنع التعصب اي حاليا التعصب جماعات من اريج بهنته القرويه هذا الان لا ياه وجهدتي هذا الخاو يروثها شمال اول السنه كراوي واني برنامج وحدباتينكم في تيك توك اريد حدان في انستغرام على التعلميه كذا بييبول منها شيء دونا وانتي موسع ديودا فانا مر جماعه الله تعالى صايه ولا قنينه يو وحيبقى انت شبرات برابان الانسان النبي قال ديمنيا لكل خصوص ما نه ايات القران كانش بغين ديو باهانت وحيبقى انت كلمه ما هي ما خلصت شحال عارض المركبه دعيت له لهيه السلامكره بعضهم بالميم كدغوا وداو تاسو كلين شي حاجه وحي الله كل فراض ظنيت كملو فروح انا لسه ما عارض النص انا يصف ما نهدي الجايتو خرج مهيتك مال مهيتك عينو مهيتك اخبارو مهيتك ما قالو مايت انت مدم مايت مرحبا ديركم كما كانكم كورانا رحمنا هورين كما عبد علويه لا يرا احدنا عيد كبير مين صدقنا دقي تكره مين سبحك الله اسمه حق <تصفيق> طريقه باطل وين رغسه تبع المحاضره ديتا مباهاه دياروا هيبونن الا الله رستم سبحان الله مباهاه ديوانا غير ديواني مباهاه اسبوع قدوانا صدقنا اما ينبتو او اين النصيب قد وحللتي هورات وبم قرض للقصان تبقى شكرا يسجل ان شاء الله قال لي اسبرك كل مغني مباهله الى الوضع دار كش بعض الشيء فلكن وهي موهله كشهد بعض الشيء اله بالنعد الباطل هدي انت معها كورو عبد خرافطين خلضنطي ما عيد وافقني خد انا نجي ثلاثي هذه النعس في اسلامك ولا يجبر حلقة <تصفيق> السراء شركة تبقى بتان ايمان يدان عليها ميانا يدان ايضا ولا ايضا يا دولي ايضا ايضا المستاسين احبازين وراغاها بغيبستان مركا الليين عواشر لقبانا ايضا عيد عيد الله يرينيس ان ايضا ان ايضا سرعاها اليو الا ايضا قف ميكوشي ان ايضا ان ايضا ان ايضا كميكي السبق وقف الناعا ومساتيك قف لو ميدي يرين ميانا المسلمين هاي ميان ايسلويرا هلك سره فريسونبا متلي سماع ابي سلامكا يي يهان كوي وها كالو وداك سو ييلي رسولك صلى الله عليه وسلم وجدي لي اسماء لي شرعها هي مركي لوخدي ولايه دلا سينه يا الانصار يا يا المهاجرين مكي لغبن ني لهدي فكاع سوو ري لهضات يا الا الانصار مولي بكلمته والله حن كلمته مكفي حضاتي راه روح روايتين شرعيين تصدقي والله لا تو كأن ما كان سوى يار على الاسلام هذا ترى حاسه خرج لك من نفسه كانما عيونه كلها يوه دغشنيو يمكن ان ساي مهاجرين يمكن ان تن كان يدب قل وفرمكم مريم لا لا يا مريم ولا ما تحضر الناس ما بعت يذكر السما لو ما قعدوا رانيتي دغلي الاسلام وحالنا لكن كتابك في قران كهوا في والمهاجرين اكثر من موضع موضع لا تخبروا ما وصلت سماعه الاسلام بالكتاب سيد اعلن لقوستي ارفع افتحي من الله ولا من الناس تذكي اله من هنا مختين له شد جر عن عن قبولي سيد انصار ي مهاجر يختامها الصبر في كده انصار رسول كيلي سري ما وين هلك تشوفين مهاجرين رسول كيلي كر اللي ما وين تشوفين التافه الحيث مشلت قالوا الانصار انصار ومهاجرين بوحد قلب الارنن باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عرق يا ايها الذكرون فانذ يا ايها المنجم قم الليله إلا قليلا فرك ايات الله تدين اي رسولك لغ يريد يقرا اي ولي ما ارى الله مالك الا ما في جماعه منينو ما سنه ثلاثه كيلو سو اخرك وتمنيه فصح الى الوقت تي اصعدت آس جماعه غران ماي مسمقه على احد لاجي فصور أبو بكر جاهل بوكنظري، أبو عثمان جاهل بوكنظري، أبو مرتاهب بوكنظري، أبو علي جاهل بوكنظري، أبو جميل جاهل بوكنظري، وصاحب انت احمد بن حمدان يرجئ من الشهيدين بوكنظري، شافعي مالكي علمي ودم، ويقين جاهل بوكنظري، ويمن يقين، و ضمان عمر مدى اسلامك يا واحد انت اسلامك وغرغار الشهيدين بوكنظري، عمل امانتك ثاني مفصل صح. في جماعه الاجتهاد فذاك انا نقول لكم ما انت حتى يكون لك عند صوتي اظن كما سي الله وكرمه انا فهمت يا ابو لا يوجد حتى علينا في دي يس가가 بالمدى ساعه 7 فكله فتاوى ايامات التلفزيون واحد صون الجيلاني لكتابات صون الجيلاني انا كتاب كمان هاي مر كان مقنكر وهذا انا ما هو هذا رسومه علميه فكل اي عليه مع علمي جاب من لا يعرف الاجروميه علمي ما له صوبه وهو ما سعيش عشيب كابي كم بتاعي مسألة كلا وحا يتاعي وحا او جيرين مسألة هورانو تلمامي وهيان ايكو سابساني قول كا امام شافعين انه ازمه الدين قول امام شافعين ما دوي الدينين وذا دديكو تواديين ما دوي الدينين لكن قول كا امام شافعين وحا اتايني اقوان شاقل المضى قول بطا وفك مساله الثروه مساله مقرره عند علمي فحتصور اني هذا الكيل واف في وانا قرايه محاضرات اني ما محاضراتي حقوق ما ما هي خرب كانوا غلطني ان نجا ما اسم وينين يبدا انا يا عالم واثقين النار جل تماسطه ما يطغوا ملعبي ولا هي ما طوقه عمان ديري بري بس مين قال مين سليل الكوله سليل مكر و اكذب له قرون و دنجه تروي هذا ويطنقين شيخ ابو النار بوكلياي شيخ ابو يريد ومدعي واكذب اما انت اسئله اسئله ثلاثه اللي كنت قاولت امسينه ووقد لي الى هنا بهذا الا ويمكن كده او دي كده وحلاشه انا كده الى دي كده وحلاشه سيدي وهنعمل محاضرات وقت عندهم انا كلمه كستور هذا انا مسجله وهنقوليها انت انا قلت انا حيطه انت انا ولا اتكلموشي لو نفق هذا الدنتي هذا ايك تبكت احنا ذا هكروعي الروبي هنقوف كهر رئيسنا وانا نقبين دونا وانا نجهل دونا وحانا للشيء دونا وحي صحي بأدلتها وحامسينا يا مسألاً بابا انتعابينا الشيء مسألات وحي صحي وحوذات كويري السبت لبان ما شاء الله لكن ترى اللبتة لبك يا باطه قارتاك الإسلامي بنصيري في المجوع الفتاوة لا عيبة على من أظهر مذهب الثلاث وانتصر إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاستفاع فإن مذهب الثلاث لا يكون إلا حقا عرشاق لسانية وثيمية عيات مرحة وقفك إذا الثلاث بعني لا مرحة يتنكر قفك مرحة الثلاث تقوله ليس باش يكتر إذا الثلاث بعني إيه حوتيا ومعط بايا وليدا وأكب لأي لسواق وهي من نقضى لكن ترمينها في ظهري قال رحمة الله تعالى عليه فإن كان موافقا له ظاهرا وباطنا فهو فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق هذية رساس أي كثير ثلاثين مدر الشيطين ظاهر مذنو قصار وباطنا يمين قرصار فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ومؤمن كي حقا ستاقنا وكالح وإن كان موافقا له فظاهر دون الباطن هذي لكن أصمك شيئة وهو آية الأخرى سوارين أنا أعني أقول فهو بمنزلة المنافق ومناطق وكو المتمعين فتقضى منه علانيته وحالى الأكبر يرهمه وتوكل سريرته إلى سرير الله لا يرسل إله إلى الله فلا تهرانيها فإنا لأنه أمره ولنا ما فارين ان ننذب قلوب الناس ولا نشطب بطونهم الى بكى قلوبته لقد قضنا ايالا على شحنه مننا ما فارين ما ترى فتاوه مثل جفرا صدق بقول هي تشتغل على فرق البنك شاء الله تعالى كذا يوجد اي واحد لا وحيث كتبيه فرق مالي 3000 شيجن هيتو هلغا لهم ان ادبرغات التليفونات انا مستني شو ما شيجن يومين او شي قيادي دفاعي مع البوله دي توقاعات يبقى فورسانو فالشكو مرفوض الى اي مسايش عقيده ان غيرها سوى ان مرنوا بمرادها اصمئنا ان ان مسايش عقيده وهي الى في كل يوم الرسوله الله ويثلب طاعه تييل عاد يمبال يشرب فلذلك نقول مرفوض اينا دون مرفوضين واذا كان التكوا وهذا هو وحي كل ين اكبر ما حنا قبل ابي باطر في مساء الخير يا مباني وحانوا بحار الهينا لقد وضعنا في الصح اطيرا منها الكثوات لوحات وان مرعادي جبل اللي يدي يدي يدي ما تنسا ان شاء الله تعالى وان مرعادي وانا وليبه ويماكه تماما ربونا اروح وهو أركيه مقلي وهو أركيه وهو قادم دلقاء وهو كمنا متاعشة صورة جريسة وهو قلب يجمسون ميسنينه لأنه يجب أن تكون التلفيدي بأنا سنيني وهو سعر الله وهو تقريسة علمات التلفيين ومحاضرات كدهد لن حقيقة الدعوة التلفيية وهو شعيدان السرية وحي علمات الكهر لين ويتوافتتنا أموغي سلاف سنة علمات سهب السينة وقوه وقت جيناوا اشرف دفره كله شيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمة الله تعالى عليه فهميه هذورا عرب قوي باهني ابو صومال الى سودا هذين رقم 2 ابو صومال كان شيخ عبد الكريم باكا امي او شيخ عبد الله حاتم عاشر بلاوي باكا امي مكافله نواكيلك هذيه والله يمروا باهني هلكينا ريتوا صدرا ما لكن هو حاركه انه كجسادات الصحراء الدائمانيه الشيخ الاسلامي ابن تيميه هو كتب المامه ده التعارض كمثله فكل من اعرض عن الطريقه السلفيه المحمديه الإلهية فلا بد ان يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب او البسيط بيه تربط التوفيق قفصه اخر عطه وكيتسره عقيدة الثلاثيينة المحمدية الالهية سنية انت انت انت انت انت انت بلدكي وحلو دو مارمان وين سهر يتبيه ماتو مرر استثام باني مرتب لي غير ملك باحي انت ملكو اكيدو ملث لات راطي مسيح السان راطي اسم من اسمها ايه. اسم عقيدة ما اسم الكتاب والسنة بزهم ثلاثة الامة بس كتابة بلدعو من فه. كان فان كانت يتال كوود وراتان حريقي بلييواله تييو انا بدراميا بركا والله فضبه بيي يسويينه مثل كن عداد ولبدون كود كنق في مصحنه المسلمين ترى ضد مناصرين تشري لصاقه فصل بين شيء من صفات النبي باكر افتر بقى شيغان ومنافق كامل برسول فيه افتر تاذن بنفر مره المسلمين ثاني منافق انفك في وقت جرسول الله عليه ثلاثه والسلام اول شيء لا تعلمهم نحن نعلمهم بل ضاهر كل من حمله اصحاب القتاويح منافقين لكن في النبي محمد يقول ان يطلب من حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم بغايه بس المسلمين صاروا المنافقين اكو تشريع مسلمين صحاب وحاذثين ويش بكذا ثلاث بنو شيعيه ثلاث بنو شيعي بالشرع حقيقه الوسطى لكن مسلم لو اراء قر على عملين النفاق على جهره يبقى شرط لكن ده مو مسلم نفاقي لما يصير نا يكذب اها كضحك ده ما يروي توام كان نفاق اعتقادي اسمه وفقا ما يتفق تمام ها الاسلام الدين الاسلام للمسلمين بس اشخاص يؤمنون صحوي شيخو حاتري مسلمين تو مسلمين تا وانو اني ابنا هاي وانو تشعلي والي هي حاك الابر اي كلور غير governor كده انو اصلا زي حد محاول رضى ما خلص شغله كده استميت مع والله ان اول امرهم مسلمين ثم تعلموا ما حدش طبق لسان قاعده ان عبده دعدينا وان جعلني الشيخ الالباني حكم على رئيسهم حكم ظاهر اويس بالخروج وهذا دليل على انهم خوارج اكثر وجب سي تنبيهي يا سمعه الاكتاب منك او رئيسك حسن ظاهر اويس في رئيس كأها. حسن ظاهر أويث. إلو امام الالباني بخارجيين Shariqci sarwan dga i se se se to uvijan uvijan mukemi di hai Aanusha kur albani, da hassan da gira u isuwa khariq I ranih suwa khariqa makna, samahajim khan marah I da kubhaino wa garam ina, a ilad da gala men Marki hor Abdullahi musuf bosa, arari gira kizla iku da gala men Marki dhambanan da shariqa ilad da gala men A nama kubhainq, lababa gwaru muslimi ilad da gala men Haka marki ilad da gala men A nama kubhaino ilad da gala men Lepso salaam baad degalmay markaa sadex buu bay taageen ee muslimiinu bay degu dadniyeen oo ay la dagaalameen xaqaaliso sheegay waqtiga afar koorooda xilaf iyo asxaabta asharqoolayni jamacado ka dambaysay xargeejidada gudaha ee ay ku shaqayeen oo ma taqtarayaan bulshada kala xloog galayni jamacado lagteedo ay xiliida ay ku rahayn aan caakidib khulaasada qol waa in la yidbaan ee way sannay man oranay hadaw وفي نفس قوله الأول بقي الله تعالى عليه رحمة واسعا لن تغطي كل تأييد إن شاء الله تعالى وعن شائق أيام قد رأينا كل المحاضرات ويباراتي قالوا هل يقولوا هل يحبوا في هذا هذا كانوا أرسلوا وحصلوا في هذا هذا كانوا يحبوا قف مسلمة هذا كان مو اهين انادو خردين كتو دك او موجيهين هذا كان ايديبو واللهوو حنغه تيدا واد كان مسكين كان هسوت في حيتين وجب يشتهوا حقه ونقضوا كتبتنا وبارو ديبو ونقضوا اولن كلي بيان شيء ان جبو ونقضوا لوابا دلييردا ومسخخودو كو قيار يا اني اوغادان وحبينا نو هين اخطابي سئ يوحياه بو فد الاخري يينا اي كو واي هين بدايه وموبلك اووري وري على مقليه <تصفيق> يالا لكن واحد مقليه ما جرو دوك با لو دي داين سااره ميشا اميل ديغيتو انا هدو ما يراه مكتبه كتبه مكتبه دينو ولا وقفك تصق دووبين خبل كنيري كون نشرين كرا وعالم والمسين كرا وشي خرابا ملي واي قسنقني ساوا كنقني يا وشي حقها وافقين حقها وافق وعل الليل هي على الاصلاح انا وحاجاتيو وما اريد الا الاصلاح وما توفيقي إلا بالله خلواات كان شيقيت والله لا فرت تلك Haddii inta keliya aad leedahay, lixiyaa far tanka miig ayay farakutir ku tahay. Hadalada uu ku qoray kan ayay farakutir ku tahay. Hadalada aan qajilaynaan soo gudbiyaan ila hadana way ku qoreen qof kasta oo basbiyay oo u fiirsaday waraaqaha. Waraaqaha oo isticmaalayay hadduu hal bedel awraaq buluuga, awraaq buluuga qofka sabo fiirtaana waa arki karaa waa arki doonaa. Hadalada ayan doonaan ay ku jawaabi doonaan waa arki doonaa. Tan waxaan u dirayaa shaqooyada keliya dan loo dirayo waxa filaya moobilaheeyo MB3 da lugu doobayna in ka dhigaysoona asiree buhara ku jira walaalix kama yareen shanqo lugu siddaay waxay tahay awalan anagu waxaan nahay 30 dawada 30 culumada 30 suwaya deenowey balbalariin iyo daraa ugu kala halin culumadii waa مياد ويدين و خينو حدو انو حق السلاله هي هي ذات انينو ستداوصو فريستو كتقييقو راه انا غتصام بر النهار ضمان اعتصام هذا النهار دعوه الاعتصام خويا في السطر التاسعه و خايدي كاينه في السطر التاسعه وحنا صباقينا سلا مياد ويدين سؤال شكو بالواقف و مياد ويدين علم حتاتر حتاتر حتاتر مية. اسكتر من علمنا ودك كو كرصو يحيين ودعوه ديننا كو ضواقه هضرت اهلا مياد الكراسو ياغو السلفين نقه هدا هدا هذا النبي وهو هنا روح علينا يقول <تصفيق> هات برهانكم ان كنتم صادقين لم بل ابخريتو كيمد هرجيت يمد او ميل وحك دغت يا ميل وحك برتي ان لا اقولني ولي حينما ترى دف في سوق ابتداء انه من ثلاثه الان جريني وحلا كقول مينو ويجب حاضرك قال الا اظهر وان جنايا الا اظهر استغاشه شيء استغاشه شيء ما ترى دف في سوق ابتداء جري ما لكم وقوي قلباتك خليتوك دي في غاروق بليج بو كنتو كاينه نتاجيد نوالغيدي جامي مسافه دكتوها ينفلو فيلو نكاين الجن فاش تبع لاغا يا زمانيا غاروق بليج بو كنتو كني يا وغايب جلبا به اوثنيه الله اكبر مالنا اللي بو يري ونا عمرك لا في دوه هذا هو انا بركازا الى هام حابع بركاز في دو الى 100 غرام سمعنيه المركز تاع الميت شوف أما يستطيع قارن واليمين على من أنك ولي المسأره دم فائدين لما هي المسأره سقف صدر وقل مرمو مهيانا ولي عنها الشيخ المحاضرة والترحيد كي إسلام الملوكو عدهي أما هو كو عدهي حقياً خيطاً سؤال الشيخ المحاضرة محاضرات كانت غشتين وشهدتين كلا يدي المحايتين أما هو شهدين توهمينه لكن الله الشيخ المحاضرة كون محاضرة كانت حقنا العديثان وبادر هزيزان ما واحد غتجد جماعات كانوا وواضقوا وواحد اللي جماعاتها كانوا يتماواضقوا ما حدش غتجد بل واحد عقدت كاليد محاضرات كان جواز التحدي جواز ما حدش حتى الان مروه خامر ليش تحس بالضغط الضنيبه هو يدينه قد غوا قال مروه خامر هذا بالليو مروه خامر هذا قال بالموقي قول لي دينو الشيء تاع هل عارفه على الشيء هذا سواء اذا بدي حروح يقيت او مثلا اذا بدي حابل والله ما يعرف اي واحد جماعنا ميال حيثان اعتصامه من ثلاث بيات وحضر الضوبي وشيخ المدينة كمدت تعنيه ميال حيثان التحداث من الخنطان نين يردها هذا الوما يرى ثلاث بيات ميالتك دقيسين كرتان نين الشيخ كمده اعتصامت آيه آبه آيه أمهور يدي أمشرفت من خدعنيه أمبيلوا أخسر حذك السوقات منك يريد أنا دونه هنا مدينة ديني مدوبانك ابانو ايتو ارنووليدا طريق حق رسولنا كنتاجن كل دارنا يقولكم مالا تما دانا كتاث مايتا مين تريو اي واصدح وشازو من عد عد عد أعي أعي من هاي يمكن تشو سيسني يقولي ما عين ودسمي دوي دسان يقولي ما عين شاصو روح ايتاي جماعي اعتقاد كان ان تنزين ببضاتك وعبايا اعتقاد مها وحكتاين دتيره ميدوخو على 200 درك قولوا امنتي نريد اني شيء لا يستقبل شيء خطصنا مديب ال ابو خير نريد انو طرق له غير خيره متكلمه نريد اني تفيته مرتين متكلمات ما وللخلقه والموجوده والمتجديه والنصيحه وما اكل السم ما المسوك اما استلصوا اما مذهب الذي هنا عذيبه مذ مالي متفكر بهالشغله بالعقلين عدي واخطرا عقيده الختام وحين فرصه كو تو ذا لاست ثلاثه جدا للعقلها شنو عطى المفروض نحتاجه شنو الختام صور الصور انا هيك لازم لوين شو تحتاج هذا اقرا روح على انتقاد شيء مقارنه يقول المدين لان ما حد عنده هذا انت تو بروبوستل يصير انتوا توو غودو سيرفابور انتوا فكتادولو يكو ابرك انتوا توو مرقوراي ستانو عابين فكوا سافيه رو واحد كانتا من كل يوم اذا قيدي كاميله من ثلاثه سواقات اقرا شويه بالله عليكم ما كان محاوره قبل يوم اعتصاب ولودينا تشكل بينكم بينكم الىه يريدو كوداري الىه مئات سبقاتان مئات وحبرقان انت هتكون مسؤول مياض وحديتا سان شو اشيجه ستيغارا واهم غريت سان دين مديتا سان اللي مليبي كان مدي كو هذا واط وانت على الدرس تاع علمك متضمنكم المحاضرات الاول في المحاضرات ولا لا غسوقو سويجه طول وانت و ماشي على غسود ياري هنا كان حاجه تاع رجا طقاي واي محاضره جاين شو كلم لها اخري يسال الدلثه جتو وراتها بلا ما سيدي والله قامو هذا ليكيفان خديتا 100 رقم رقم رقم رقم قالتي والله 100 فريت او ثرو راتين هو قالو ملي نهي ملي خرجتي ديكو جا دوانيا كلمينا اطفال شينا تقيدو الحمد لله وارمحاو خبران وينين سبح دينا مد دراسه الله مهي مهل وخطبرتينه مهي اي لوخ خديقتو <تصفيق> لهماهيو ميرو كوفصل لهماهيو جرتي وذغير لهماهيو محاد هو ويفا محاد يوبيهالو ويدان محاد مترو ببالو ويدان محاد كيات توباهتو ويدان محاد شنوو عاديو ويدان محاد ريتكو و سكن غارغاريانو و هم مرالي يوجي دغود اديكو ما حبار داه بس تواب ويدان هداك ومتى لو حوشي ليا سؤال ماها وعليا واروح في مي له بينك وداي منك له مسلمين في مدن المغرب وهل ميدوران اله دينك تكون بدوران وهبرت مياو برفديكارا نيكا تتابعو كقض يدي سماعه البعوليه فيصليا الهي من كل داري مياو برفديكارا الهي من كل داري لو برفديكارا ادي لو برفديكارا مينو كنا سماعه البعوليه فيصليا يدي لوارثوها في اسم منانيا الثلثيه دو فريق النبي محمد عليه الصلاه والسلام يا معناه خلدنا فهمي تي دا وجيت الثلثيه في تحتها الى حق هين وخذ وتعالى جنبينا هذا فوق علمي انا هينو فرو عندي علمي براتيه دكه او باخذنا هينو غدغو